قالوا أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما ودك وبعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سبان يأكلهن سبع عجاب في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عداف وتبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع ندابا فما حصدتم فذروه في إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدود يأكل ما قدمتم له يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم فيه يعصرون، وقال الملك أتوني به، فلما جاء الرسل قالوا جئ إلى ربك، فسألهما بالنسوة، فسألهما بالنسوة التي قطعنا أيديهم، إن ربي بكيدهم معن. عن نفسه قل محاش لله ما علينا عليه سوء قالت امرأة العزيز الآن حصح الحق أن راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي